وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ أَوْعَدُهُمْ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ لَنَا أُولِي بَأْسٍ 111. شديد فجاسوا خلال الديار 112. وكان وعدا مفعولا 113. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا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 نَهَارِمُ بَصِيرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ قَائِرَهُ فِي عنقه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 119. ولا تزروا وادرة وزر أخرى 110. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 111. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا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 119. جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا 110. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمذها 119. وما كان عطاء ربك محظورا 110. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 111. ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 112. لا تجعل مع الله إلها آخر فتكعد مذنوما مخذولا